السلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ع ا ل ل ه و ا والصلاة والسلام ل لله على ح م د ر س و ل ا ل ل ه وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه وبعد أ ه ل ا وسهلا و م ض خ ب ا بكم في التعليق على هذه ا ل د و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة التي هي بعنوان ب ط ا ئ ر فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ف ب د ا ي ة الشكر لله عز وجل أ و ل ا و آ خ ر ا أ ن يسر لنا هذا اللقاء وهذه اللقاءات ا ل س ا ب ق ة سواء معي أ ن ا أ و مع ا ل إ خ و ة ا ل أ ف ا ض ل الكرام في م ا د ة الفقه واصول الفقه والحديث والنحو و ا ل ت ذ ك ي ة و ا ل ع ق ي د ة وطبعا أ ص و ل الدعوه ة شبكة فإذاكم في لإخواننا الله خيرا الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا الشكر موصولا لإخواننا في شبكة الطريق ثم لله ل ل رب هذه ا ل ش ب ك ة ا ل م ب ا ر ك ة نسال الله عز وجل ان يديم علينا وعليهم هذه ن ع م ة و أ ن يستعملنا ويستخدمنا ل خ د م ة دينه عز وجل فهذه من ا ل أ م و ر التي نسعى لها جميعا ونسال الله عز وجل أ ن يوفقنا لذلك بالأمس كان المفادرة الأولى أو الدرس الأول من مادة الثقافة أو من الإسلامية و انتهينا بفضل الله عز وجل اليوم من ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ث ا ن ي ة وكان تم واجب أو الواجبات وانا اطلعت على في المنتدى فوجدت بعض ا ل أ ع م ا ل وبعض أ د ا ء للواجبات و ا ل آ خ ر و ن يعني اعتذروا نظرا لذيك الوقت وعندهم حق في م س أ ل ة ضيق الوقت يعني ب ا ل أ م س إ ل ى اليوم كان الوقت ضيق ب ا ل ن س ب ة لهم خ ا ص ة في صنع ا ل ح ر ا ئ ط ا ل ذ ه ن ي ة أ و تصميم البكترات أ و كذا لكن دعونا ما دمنا يعني ه ي ب ع عندنا وقت بعدين فيزال الواجب موجود للمحاضرتين لكن أعجبني ج ز اعجبني ك الله خيرا أ الأخت لفائلة محبة ف وضعت خمسين سؤال زال الله خيرا على الدرس فيعني جمد ش ك وضعت ر اللغت المحبة لقائل جن ف و خمسين الأخت خمسة موفقة الصمود أو ستة رنز الصمود من الرقم نعملناش ومشكلة وضعت سؤال أسئلة ستة تسيبونا ويعني وأيضا الثاني أيضا بإذن رنز رنز عشان الله تعالى أو دوجة وضعت خمسين سؤال و ب ص ر ا ح ة ا ل ا س ئ ل ة م م ت ا ز ة م م ت ا ز طيب أ ن ا ليه يعني ط ر ف ل الواجب داوت معظم الدروس ومعظم المحاضرات بتكون مجرد إ ل ق ا ء واحد يلقي م ا د ة والطلاب يستمعون فقط نحن لا نريد هذا المنهج معنا يعني لا نريد هذا المنهج و ن ت ي ر به لا بد من ي ع ن كلمه التعليم كلمة التعليم انتهت ل ل ت ع ي م ا يعني من ي ط ا ل ع ا ل آ ن من يطالع و ي ويحضر ي ر مؤتمرات ا ج ع ع و ن ي ح و ا ر ا ت وكده في م س ا ئ ل الكلمه ت والتعليم ر ب ي يجد ة أن ة التعليم ا ت ن ت من ا ل ق ا م و س إنما الكلمة م ا ل س ت خ د م ة ا ل آ ن هي ك ل م ة التعلم لما الفترة بين التعليم بين و التعلم التعليم هو ا ل ل ي احنا ب ن ع م ل ه القاء ي م التعلم التعلم هو التعليم ن ن ي ي س م وبعض ا ب و هو ع لكن ل التعليم ا م خ هو التعليم هو م التعليم ة هو التعليم ن ا ك ر ا م ف شبكة ي هو ا ل ا ت ع ل ل ه خ ي ر ا لو أ ق م ن ا دوره يعني قادمه ة بإذن الله تعالى نعطي ف ر ص ة نعطي فرصة للطلاب ان هم يضعوا المنهج ب أ ي د ي ه م بمعنى نحن مثلا ماده علوم ا ل ق ر آ ن ش ب ك ا ل طريق الى الله او ا ل ل ج ن ة ا ل ل ي ب تقيم ا ل د و ر ة تضع النقاط ا ل ر ئ ي س ي ة بمعنى فتضع ا ل نطرح ق ا العطي م ا ل القرآن الذين القرآن جمع جمعوا هذه ل القرآن جمع في عهد صلى الله عليه وسلم. كيف جمع النقاط ونستقبل في ملايين عشر صفحات خ م س ت ش ر ص ف ح ة هكذا و ن ط ر ق للطلاب هم الذين يعملون هذه ا ل أ ب ح ا ث ثم تعرض على متخصص وياخذ منها افضل شيء بذلك بذلك يكون الطلاب هم الذين وضعوا المنهج بايديهم تحت يعني تحت يعني تحت لجنه شرعيه بتقوم وتحقق وتنقح ح ق ق و ت الاشياء الخاطئه حد يقول لنا كذا د ر س ت و في هذه ا ل د و ر ة علوم ا ل ق ر آ ن طيب جميل جميل كويس طيب أ ك ي د شيوخنا ذكروا مراحل جمع ا ل ق ر آ ن طيب خلونا نسال هل هل هل في ه ذ هل ا د و ر ة أم ل ا طيب ممكن ح د يقول لنا م راح ل ج م ع ا ل ق ر آ ن يعني كم مرحله ة طيب ت م ا كم م ر ح ل ة ك مر م ح ل ة مر بها جمع ا ل ق ر آ ن ع كي نتذكر مع بعضنا ي ل ا ه عايزين نعدي نراجع هذا ايوه كده تمام تمام حد عنده كلام ثاني غير ثلاث مراحل مش متكري هذا احنا عايزين هو ده اللي انا بتكلم عليه هو ده اللي انا بتكلم عليه احنا مش عايزين ان احنا نسمع و بعد كده تضيع مننا المعلومات طيب ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى اللي هي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة كانت في عهد أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة كانت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه د و ل الثلاث مراحل احسنت عهد النبي وعهد الصديق وعهد عثمان تمام كده د و ل الثلاث مراحل كل م ر ح ل ة كل مرحله كان لها ر ج ل ه ا و ل ه ا طبيعتها و ل ه ا أ ه د ا ف ه ا تمام كده يبقى أ ن ا أ ج ي أ ق و ل للطلاب ايه يلا ي ع م ل و ا ب ص ر تمام م ي ع ل و ا ب ص ر عن مراحل جمع ا ل ق ر آ ن ويبقى شكل جميل يبقى إ ذ ن أ ن ا بخلي الطلاب هم نفسهم ي ر ع و ا المنهج هم نفسهم يعملوا البور بوينت هم نفسهم يعملوا البوتسونات ج و د ة ثم ن ن ق نقطة ل إلى أخرى م أ ل الانتحانات ة مجموعة كل ه ا كل واحد يضع عشرين سؤال بعد كده نأخذ 20 سؤال يالله سؤال, سؤال. شباب اللي الامتحاد هم هم الوضع المنهج هم اللي عملوا البصرات يجي يبقى هو ده هم هم من هم اللي عملوا التلخيطات هم اللي عملوا البور بوين هم اللي ه وضعوا الامتحان يبقى إذن المادة لن اذا ل لن م ا د ة تنسى إ وضعت بهذه الطريقه ة لن الكل تنسى يشارك ف حتى و ا لن م يتكلم ح ا ض ر ع المادة والمحاضر ي تنس ك ل م ع المادة ي يعني اللي احنا مفروض ان احنا نبدأ نتحرك فيها ويكون ش ع عندنا ر الأفكار نتحرك الطالب المادة نبدأ أن أن منه من نحن هذه فهذه مفهوظ جزء يعني ت طيب ل لها ع ف المراحل القادمة بإذن الله تعالى. طيب احنا ل ل تعالى ه طيب إ عندنا و ل أ ن ه في البحث ا ي ا و ل م س أ ل ة البحث يعني أ ك ب ر يعني ا ل م ع ل و م ة بتثبت ب ك ث ي ر أكثر بكثير من التلقي ا هذا يعني يعني ده حقيقي ده حقيقي وده يعني مجرد حسنا ل د ن ا م ج م و ع ة مواد خلونا انا النهارده مش عايز أ ش ر ح م ج د س ا ل ث ق ا ف ة مره اخري ل أ ن ه ا م و ج و د ة خلاص لكن انا عايز أ ق و ل ايه ه س أ ل سؤال و احنا طبعا عندنا م ج م و ع ة ك ب ي ر ة الحمدلله م و ج و د ة في ا ل غ ر ف ة خليني أ س أ ل سؤال و انفق بال ايه ا ل إ ج ا ب ا ت ممكن ممكن حد يقول لي ه و وضع خطة نفسه خ ل ا ل ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ونحن نحن نحن ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن أ ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن ت ي ن نحن نحن ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في ذ ن ا ل ق ح ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن د ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ا ل ح ن نحن ن ج ن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن اجابه الف ربعميه و كام س ر ع ا أ ي و كده طب طب ها اخر كلام <تصفيق> سبعه و ثلاثين و ثمانيه و ثلاثين و سته و ثلاثين اخر كلام أ ي و كده الف ربعميه سبعه ثلاثين لا, لا لا سته و ثلاثين دي اللي احنا فيها إ ن م ا ا ل س ن ة القادمه ة بإذن الف ى أ ل ربعمئه سبعه وثلاثين الله تعالى إحنا التاريخ الميلادي وجنبه نكتب الموافق وجنبه هجري نكتب نكتب إن ولكن اي هذا هو مسؤول عن هذا الموظف ويكتب اي ذ ا الموظف ا ويكتب ه ن ا الموظف ويكتب هذا الموظف كما يقولون هذا الموظف كما ي ق و ن و ن هذا الموظف كما يقولون هذا الموظف كما يقولون هذا ا ل م و ظ ا كما ي ق ا ل و ن هذا ا ل م و ظ ا كما يقولون ا ذ ا ا ل م و ا ف هل وضعت مين اللي وضع لنفسه خطه ة خطة خطة بس خطة تكون ي يعني فيها ك لعام الجوانب خطة هنمسكها جاند جاند اللي لكن و خطة مين ض لنفسه ل خطة ع قادم أنا طبعا عندنا هنا في أخت كتبت عملتها بعد رمضان لكن جاءتني طبعا اخت عملتها ارتباطات تمام اخت الهداية كتبت بعد فيه فتوقفت أ ي وضعتها ة و ب ع ض رمضان لكنني جاءتني ارتباطات فلم تنضبط طيب مين تاني عمل خطه ة هو ده يا يا أخوات إخوة لنفسه ي ي المشاريع عطب الخط ما هي المشاريع عندي مشروع وببدأ إيه؟ أخطط له إذن... مشروع هدف. هدف وبضع له كيف لان ه إذن اعتبر أصل إلى التخطيط إ ي هو ه التخطيط هو فعل إ ج ر ا ء ا ت للوصول إ ل ى الهدف المنشود كتب بس خالف الخطة غير الهداية واشفقت للفردامس هما من موضوع دول غير يعني احنا لما نشوف مين اللي موجود في الغرفه ة ماش معقولة د دماغه بعد بعد بعد سنين؟ وأربع سنين؟ وخمس سنين؟ معقولة هنعيش بدون اهداف وبدون خطة مرسومة؟ أي خطة، أي خطة لابد ش هنعيش مش كتب تكون تكون تكون تكون مكتوبة خطة مش مكتوبة انت سنتين واربع لنفسه لنفسه ثلاث سنة سنين سنين سنين في وخمس ايه ايه ايه خطة خطة خطة خطة خطة خطة معقولة او عايز عايز عايز مرسومة اي اي ما ش تبقى ت خطة ه ل ق ي أمور ك د هو تلغبطت في بعضها ه ما هو من, من مميزات ن م الخطه ا ن ه ي تكون مرنه ي ممكن اعدل فيها واشيل واحط و ما فيش م ش ك ل ة لكن لازم, لازم يكون عندي خ ط ة طيب اللي معاه ورقه ة وقلم الآن اللي م ا ع وقلم ر ة و ق ا ل آ ن هيمسك و ر ق ة من اللي هي الايف و ر اللي هي ب ت ا ع ة البرينتر تمام وهنعمل ي ي جدول ويس هنعمل جدول هنعمل الاسبوعي ج د ده و ل هنسميه ل ل ل ج د و ا أ هنسميه كده وهنيجي هنا هيبقى في هنسميها اليوم و... جدول السبت الأحد ده عندي خانة اليمين ونقسمي الأثنين الأسبوعي السابت السابت الخميس تمام اليوم في الجدول خالص الأحد الأحد الصالة والثلاث والثالث والأربع على جدول بعضه تحت ونتوقف الجمعه ة الجمعة نتوقف و ن نقسم ق ل الجدل بتاعنا وهكذا بالعرض ن ت ل مثلاً عن العلم ونتكلم عن العبادات وهنتكلم صلة الأرحام والاجتماعيات وهنتكلم عن الدراسة م عن عن عن عن و ك ه نقسم بقى. كل واحد يقسم باهتماماته ق ى كل و ح د يقسم ب إ كل هتكلم دلوقتي العلم واحد باهتماماته فأنا يقسم عن、العلم. أ ن ا اتكلم في ا ل ج ز ئ ي ة بتاعتنا دلوقتي عن العلم أ ن ا عايزكم تكتبوا ك معاي, معاي أنا أنا ي كده كاتب السبت ن ن س تكتبوا الحد الجمعة و ا ا ل م اللي معاي ف المفروض ر بذكرها ر و ض أن أنا بذكرها. المفروض أن أنا ب ج ه المفروض أن أنا بطلع ل أن ع هذه ا و م م الامور م ذ ك ر ة ع ا ي ق الورقة ة يعني ديتات أ ن ا معايا في شنطتي ومعايا بتحرك بيها في كل مكان الورقة دي قدام عنادي اللي معايا ورقة وقلم هيكتب المواد دي معايا موجودة وقلم بعد في شنطتي في دي هي طيب هنيجي إيه هيكتب دي يعني أنا بتحرك برضو ورقة كل ه س ا ع د ك م في وضع خ ط ة لمده ة اثنا عشر م ا د ة وهنضع لكل ماده, هنضع لكل مادة شهر يبقى احنا عندنا خطه ث ا ن و ي يلا ا دي ل خ ط ة ا ل ل ي جاية د ه ثلاثه ن نتكلم وممكن انا معنديش ما مانع خالص, ما خالص ان احنا نفرد يعني مكان ولكن ل من الإدارة المسألة إ د ا ا ر ي و م ع د ي ش م الاداره ن ا خ ص ن ف ر م ك ن للخطة د ذ ه ا ل خ ط ة ا ل ل ع م ي ة اللي ممكن ن ت ح ر ك بها و ن ذ ا ك ر ف ي ه ا وندرسها ف ي و ن س أ ل ف ي ه ا ونعمل ا ل ت ح ا ن ا ت فيها وتبقى يعني ل م د ة عام كامل ل ن ما ع ن د ي ش م ا نمتلك ا يعني بإذن ل ع طيب خلونا م س ا ل أ و ل المواد ا ن ا ه ك ت ب معكم هو م ا د ة التفسير و ع ل و م ا ل ق ر آ ن ا ل وعلوم ت ف س ي ر ا ل ق ر آ ن خ ل ا هذه الماده ا ل أ و ل ي هذه ا ل م ا د ة ا ل أ و ل ى التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن ه ن ب د أ في التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن هنديها شهر طيب هنذكر من إ ي ه أ ن ا أ ق و ل ك م الذكر و ا من ايه يعني أ ن ا أ ق و ل ك م الذكر و ا من ايه وبرضو إ ن شاء الله بترتيب مع طريق الله ان وافقوا على ذلك ل أ ن ه م أ د ر ب و بالخطه ا ل ع م ل ي ة بتاعتهم وهم أ د ر ب بذلك التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن ه ن أ خ ذ ه ن د ر س فيها م ق د م ة في علوم ا ل ق ر آ ن مراحل جمع ا ل ق ر آ ن مواصفات ا ل ق ر آ ن أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن الفرق بين جمع ا ل ق ر آ ن في وقت أ و في عصر الصديق رضي الله تعالى عنه طيب ا ا مش فاهم يعني المقصود على, على اي اساس هذا التقسيم يعني لو نوضح اكثر يعني د ك ت و ر ة امل توضح لنا بس ايه اه طبعا ده بس احنا هو ا ل م ت د ئ ي ن صحيح او ا ل م ت د ئ ا ت بس احنا خلونا ايه ي ع نمشي ي خلونا ن فيه اه ا لو ده ل واحد ا ده ل عرفوا بيقوله لا المسلم يسع ه ل ه م ا ل الكلام يسع ا م م س ل جهله لو ل يعني عرف ا اللي احنا يا هنقوله لو ل ده عرفه س ممتاز ده كده يبقى م جدا بعد كده ي ب ق ى عنده زي ا ي ق و ل ه عنده ا ل ا ر ض ي ة او الاساس يقدر يبني بعد كده فهو أ خ ذ ف ك ر ة ج م ي ل ة جدا عن التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن و أ خ ذ ف ك ر ة عن الحديث والمصطلح و أ ن ا ه ذ ك ر لكم دوت إ ن شاء الله رب العالمين دوت فالتفسير و و القرآن هناخد مقدمة ف علوم ل ا ق ر آ بس قبل أبدأ في لو أي طبعا أنا أي أكمل النقطة موجودين معنا من الإدارة يعني ما الإخوة والإخوات اللي الإدارة إذا وفقوا على الإكمال يقولوا لو على لي دي في لان انا مش عايز يعني اتعدى على س ي ا س ة ا ل غ ر ف ة او الشركه او اتوقف لحد ما يتم, يتم, يتم دراسه الامر طيب أمو من أمو من في التفسير وعلوم القران آ ن هيبقى بناخد مقدمة في علوم ر وبعد هقوله هو دكتور عمل أنا أنا أنا أقول, أنا أقول المفروض على الناس اللي لسه دخلوا الأول هقوله هو برضه بالتزام بدأنا به عمل على فرع كده تدري لسه فيه هناخد القرآن التفسير القرآن من ما أتكلم نسمناه أنا أنا الناس أنا تحنا جزء اللي اللي وعلوم إيه؟ أنا بقول بقولها بدأنا ق و لا قرآن لأنه أشرف اعرف ل ل معقول فهياخذ كيف القرآن تجمع إزاي الصحابة تعبوا حتى يصل إ ل ي ن ا هذا القران آ ن يعني ك و يجمعون يكتبون كانوا يكتبون وعلى كانوا يكتبون فتخيلوا ا القرآن القرآن القرآن الحجارة العظام القرآن هكذا هذا القرآن يعني إلينا على على على وصل بهذه ا ل ط ر ي ق ة ف أ ي فضل و أ ي ن ع م ة و أ ي جهد لهؤلاء ا ل ص ح ا ب ة ولذلك نحن نحبهم ن ن ح ونترضى عنهم التجويد اللي هي الخفيفة جدا اللي هو إيه؟ النوم السكنة والتنوين هو هي إيه ا ل م ي م ا ل م ش د د ة النون المشدده اللي هي الاحكام ا ل خ ف ي ف ة اللي هنبص نلاقي ايه ا ل الكت... ق ر ا ء ة تغيرت شكل القراءه تغير إن إن لا. من يبقى الناس يبقى صورة صورة الأعلى إلى صورة الناس. ه ا ل ت ف س ي ر من ص و ر ة ا ل أ ع ل ى إ ل ى ص و ر ة الناس أ م ا الحفظ فيكون جزء عام فقط إيه رأيكم بقى؟ كلا سهل جداً التفسير يبقى في في وبعدين اللي بعديها أحكام التجويد سهل هذه نهود القرآن القرآن القرآن أحكام كلا وعلوم مقدمة مقدمة علوم تمام مقدمة علوم بقى جدا م ب س ط ة وبعدين بعدها حفظ ج ل د ع ا م ة وبعدين التفسير من ا ل أ ع ل ى للناس ها ايه ر أ ي ك م بقى ده كده المنهج بتاع ده المنهج الخاص بالتفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن من ا ل أ ع ل ى للناس من اعلى الناس ده كده نص جزء طيب ايه رايكم نقدر نخلص الكلام ده في شهر عن المدى ا ل ل ي ب ع د ه ا و هكذا طيب ما ر أ ي ك م نروح على المدى ا ل ل ي ب ع د و هكذا نروح على المدى ا ل ل ي يبدو ع و ناخذ الحديث و المصطلح انا مستعد ن ب د أ من النهارده انا عنديش منع خالص ن ب د أ من اليوم بس طبعا بعد إ ذ ن العراق الحديث و المصطلح خلاص الحديث المصطلح سوف ناخذ مقدمه نعرف بقى ايه هو اقسام الحديث ه وطبعا عشان الامتحن هندرس كده و انا قلت ايه هنشارك بعض هنشارك هناخد فيه كده عشرين نبقى أنا نيجي هناخد عشرين الحديث في مقدمة جميلة جدا حوالي مثلا صفحة بس المقدمة بس يبقى أنا أنا عارف والمص... ده الحديث اللي هو المصطلح للأحاديث بعض بس بقى مقدمة ده جميلة صفحة حديث هو بس انا ف افهم ه م مش فا... انتو ا ي ن ان ل ف ف ك ر ة مش م ا ه ي الدكتور ف أنا... أنا عارف ك ر ة انا ان ل فرحت ا شرحت الجزء ب المصطلح ع ا لكن هناك ا ن ف ي ه ح ا ج ا تتدور ش ر ح ا ل ة انا عارف لكن انا بقول ايه انا اتعينوا بقول بقول بيها ايه ماذا ش مشكلة ط ب ع ا ت ق و بيه ه ي ك و ن في د ي ن ا منهج ه ي ك ومذكره ن ايدينا هيكون في ة ي ك و ن في د ي ن ا م ا د ة ع ل م ي ة م ويكون ج و د ة ه هناك اسئله ي ك و ن ه ن ا خ ط ة م ر س و م ة ع ن د ي شهر لا ر ي ك غير ن ا ك تفسير علوم ا ل ق ر آ ن و ن ع م ل بقى تدارس ي ع ن ي ن ع م ل غرفة هناك تدارس و ا ل ل ي ه و موجودة على ن ت هناك س تدارس مع ب ع ض هناك ا ا ل تدارس ويكون ت ه هي ر د ن ا ل خ تدارس ر على اه ده كان المقصود ب ه ا كذا من الحديث الصحيح كان كذا وكان مثاله كذا وهكذا بصت بتثبت ناخد الحديث ناخد حديث فقط. حديث ناخد حديث فقط. بتاعتهم بالسند يبقى يتحفظوا تحفظ الكلمات يتحفظوا ويتحفظ تاعهم ويتاعهم لقي المدارسة المعلومة الحديث الأحاديث والمثل الشرح الحديث لمدة فقط فقط دي عشرين حديث حديث عشرين حديث معاني قادي كمان ناخد هناخد هناخد شرح كل انا لو كل يوم و لو كل يوم حفظت حديثين او ث ل ا ث ة تخيلوا ت خ ي ل و انا مثلا روحتي جاي كل يوم بحفظ حديثين نشوف احفظ ن ا بقولكما و كل د ي ح حديثين في اليوم على مدار حافظ تخيلوا على ملتزمة كم سنة يكون احنا هذه ق ا لو ا ا بخمس سنين سنين وعشر سنين لو احنا حفظنا ن ا ح احنا ضيعنا اوقات من عمرنا كل ت ي ر و احنا حفظنا كل س ن ة ا ل س ب ع م ا ئ ة وثلاثين حديث عشان السبعمائة عشرين بسبعمائة على مدار عشر سنين تبقى حافظ سبعة على عشر الشيخ وثلاثين كمان احنا مدار حافظ تلاف وخمسمائة ونزود وخمسين سنين سنين انت دول لهم تخيل كل حديث حديث ايه محمد مدار ده تبقى كل د هذا ستحفظ ايه بسي حديثين اثنين في اليوم اثنين ب فقط وهي فعلا احاديث كده في فضاء الاعمال ولها وتهتم بالتربيه اداب ل هو ده المنهج الموجود وفي ماده ة ايه ما تدرس خالص الماده الثالثه الادب ب غ ة ا ا ل و ا ل ب ل ا غ ة السبب ب يجي منين دكتور عمل ا ل س ب ا ت بيجي من عند الله عز وجل اولا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن ا ل إ ن س ا ن يكون حواليه حوالي حوالي صحبه ة ح ي اكيد ر ف ة أ حضرتك ع ا ر ف ة بعض ا ل أ خ و ا ت من اللي موجودين في ا ل غ ر ف ة ممكن تخرجوا بقى بعد ق ى ب ا ل غ ر ف ة د ي ة تتفقوا مع بعض في التليفون على ا ل في ع ل ى أ ي حاجة ت ب ت ق و ا مع بعض هنذاكر ونبدأ و نسأل بعضنا ط ي ن تمام ك ل ف ي ه الادب ورناش ف ي والبلاغه ق ر الحديث الأدب ايه الادب ي ايه تمام زي ق ش ن شك حاجة كلا إن يتعمل فيه و ا ل ب ل ا غ ة ا ل أ ده ب والبلاغة د موضوع جديد بقى ادب لسه ه ن ذ ك ر أ د ب تاني و ب ل ا غ ة كمان ي ادب ل أ و ا ل ب ل ا غ ة ده من الدين على فكرة عشان ل ى فكرة انتوا عارفين ادب و ا ل ب ل ا غ ة ده من الدين اه مخبوها ل ل أ س ف طيب أ ن ا هضرب لكم مثال على موضوع ا ل أ د ب و ا ل ب ل ا غ ة وانتوا تعرفوا فاكرين ا ل ق ص القصة بتاعت الرجل اللي هو راح اشترى بيت وبعدين هو بيحفر ب ي ح في ر ف الارض أو في يعني اللي هو الحج بتاع, بتاع البيت اشتراه فوجد جره من الذهب و وجد ايه جرب نزاهه فكري القصه دي مكتوب فيها جمله、كدا. لو لو تصيد ّ لنا بعض الناس اللي هما بيتصيدوا ّ ل لل... ل لل... لل... لل... ق ر آ ن و ا ل س ن ة مش هنعرف نرد عليهم ا إيه, في في ايه اللي هو اللي القصة اللي اللي معاه بيقول ايه ن عن بيقول بيحكي بيقول هو هو حصل ب يقول فوجدت فيها يعني هو يقول انما اشتريت منك هذا البيت يقول صاحبه ايه انما اشتريت منك هذا البيت ووجدت فيها ايه ده ايه ده ايه ده يقول انما اشتريت منك هذا البيت ا ل ب ي ت المذكر فوجدت فيها المؤنث ازاي في ديت لا لا لا, لا هو, هو بيكلم صح الحديث مكتوب كده لكن هو وجد في أيوة أحسنتم وجد ا ل أ ر ض ما و ج د ش في البيت أ ي و ه في أ ر ض المنزل إ ن م ا اشتريت منك البيت فوجدت فيها فوجدت فيه و ج في ا ل أ ر ض تبدير لو حد مسك علينا ا ل ن ق ط ة دي هذه اللي أ ن ت م بتقولوا عليه آآ آآ انزل عليه ا ل ق ر آ ن مش ا عارف الضمائر حاشاه ش ه الله صلى عليه وسلم ح صلى الله عليه وسلم فهذه النقاط تيجي م ن مين من بقى؟ ا ل د ايضا ل ل ب ا غ ة ت ج ي من النح ن ب ط هذه ل ل صلى الله عليه وسلم م كما س ا أيضا ئ في قوله عز وجل يعني وجل النقاط ل دية من م ا م ة في قول عز وجل مثلا آآ آآ أصلي النخل النخل النخل الجزوع هنا في في يعني هيفتح ويدخلهم في في بمنكم جزوع جزوع هو كده دية إيه؟ ها فيه هنا ه بمعنى ايه ايوه فيه بمعنى على ا فيه بمعنى, إيه؟ بمعنى ايوه ه لاصلبنكم ي في ج ز و ع النخل اي على ا ج ز و ع النخل يبقى ايوه قل سيروا في الارض في الارض هيمشوا في الارض ولا فوق الارض ايوه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه لما نفهم لما نفهم هذه النقاط سنشعر ب ل ذ ة ا ل ق ر آ ن و م ت ع ة القران آ ن وتدبر ل ق ر آ تيجي مين من ا ل وتدبر ض و دو؟ ع ي ي ج من ا ل أ والبلاغة الكناية ا ا ل من من ع ة القران م من تمام؟ ك كل كده ن ندرس نحو ي التشبيه تيجي في ة والبلاغة الأدب ا ا ل ت وبعد ب دو والتجانس وكاد حاجة خدناها لكي نجد نطبق دي م لقبل كده ك ا بندرسها السنوية العامة أو في الكلية عشان ننجح في في أو إ ن م ا احنا المراضي بندرس بندرت هذه النقاط علشان نعرف بها ديننا علشان نتقرب بها إ ل ى الله عز وجل الثقافة الإسلامية خلاص ما, أنا يعني زي ما انتم سمعتوا الثقافة الإسلامية التذكية ودي من أهم النقاط اللي المفروض إن احنا احنا ذكرت النحو احنا وبلاغة وصار بعد كده الثقافة الإسلامية خلاص والتذكية مادة التذكية أنتم من أهم زي ودي أن أدب عن نحو ذكرت ذكرت وبعد بعد كده كده أ ه م م ا د ة في هذه المواد دي كلها م ا د ة ا ل ت ذ ك ي ة إ ن ا ل إ ن س ا ن يزكي نفسه يزكي نفس ا ل ت ذ ك ي ة دي أ ه م م ا د ة يعني أ ن ا أ ض ر ب لكم مثل المدرس الجميل اللي هو بيشرح شرح رائع جدا المدرس الجميل اللي هو بيشرح هو ب يشرح ممتاز ث ل ا ا ا ا ا د ة ل ر ي ي ض د المدرس جدا ة الرياضيات مثلا لاقي رائع ا وبيشرح توس ت م م جدا ولكن ع ى خلق ل جدا لكن فجاه ي ق ي ل للطلاب ايه ركز معاي ا ع ل ش ا ن انت لو ما فهمتش ا ل م س أ ل ة دي مني مش ه تفهمها من حد تاني ايه في الكلام رأيكم في ده بقى؟ ولو ي ك م لم انت تفهم ت ش مني ا ل م س أ ل ة دي ه لن تفهمها من حد ا ن ي طبعا ك ب ر ولذلك غ ر ر و و النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ل ا ن ب يقول صلى الله عليه وسلم ي ثلاث م ه ل ك اشياء ت ثلاث أ م ه ل ك ة صح المطاع وهوى المتبع و إ ع ج ا ب المرء بنفسه ه أو أ ب ر ي كما ا ق لو النبي الله عليه صلى م يبقى شفه وهوا تخيلتم ب وعجب بنفسه ع لو المرء ت دول ثلاث اشياء ه ل ك ا ت والنبي و صلى الله م يقول مهلكات, مهلكات ولو ا ا س ت ق ر أ ن ا الواقع اللي قدامنا ها ستجد الامر دوت فعلا هو ده سبب ه ل ك ن ا اننا ح لن نزكي انفسنا طيب فيكم منكم اخوات كثير وفي منكم ا ل م ت ز و ج ة او غير المتزوجه ا ل أ م في ا ل ز و ج ة في البيت عملت الطعام فالشيطان يجي بيها يدخل لها في نفسها كده ويقول لها إيه ما شاء الله عليك طبعا بقولش ماشاء الله ه بقولها بيعمل الطعام إنتي مفيش حد بيعمل أكل زيك إنتي من لا لا لا لا كل ه كل ا ل أ ك ل دائما و ت ي ع ن ممكن م ش ت ع ف ا ك لبره ه أ ص ل ا و ك أ ن ه ا ما فيش م ا ن ع ن ه ا تقول كلا مثلا بدايهم ا ل بهذا ل م ع ه م إ ن ه ا إ ذ ا و ق ر في نفسها فعلا إ ن ه ي تعمل أ ك ل محدش بيركزيها ي يبقى من الغرور دا اللي وفى ك ربنا و اللي علمك هو ربنا و اللي ي ص ر ل ك ا أم. ا ا ا كده امور كده إ ي ه والراجل باع نفس الشيء ا ل راجل نفس الشيء يتكبر و يسعلي على آل بيت ه ويستعلي علي البيت لازم من تربيه ة و اكثر واحد يحتاج إ ل ى هذه التذكيه طالب يحتاج إلى ذ هو التذكية طالب ب ع يعني في مادة أو يعني في مادة م ث الأصنام أو م ح ط ا ت ا ل أ ع م ا ل ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي هي ب تتكون عندنا بتسمعون ت ل هو ف ك ر ة و م ص ط ل ح ي ق و ل ك ف ي ه ي ق و لفظه ل ت ز م ه لفظه ل قديم م ظ ا لفظه كتير لفظه ل قديم يعني ف ي ه ل م ظ ه لفظه لفظه لفظه لفظه لفظه لفظه ل لفظه لفظه ل ك د ه ف ل م ي ت خ ل عن ا ل أ ش ي ا ء ا ل س ي ئ ة و ا ل س ل ب ي ة ا ل ل ي كان بيقوم ب ي ه ا ج ا ب ه لفظه فهو ما شاء الله بقى الملتحي وما شاء الله بيهدر ق ى ح ف ظ قرآن كمان ما شاء ا و ل ل بقى ي ه دروس علم وما شاء الله لبس الثياب بتاعه واصبح يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت عصبي ويتنفس ب س ر ع ة ويتخلي مع زوجته على اقل شيء ويضرب العقل على اقل شيء و... ر و ح الشغل متأخر و م م ك ن كمان ي ز و ر من ا ل ش غ ل ويقومون ده, إيه ده, إيه ده؟ هو شكله ت ز ه ده كده شكله م ت ز ب ق و ل ه ايه ع ل ل ى قديمه ا ب د مادة عن ايه من ل ك التذكية ي ة مادة من من احنا قلنا الفقه الفقه مادة بعد كده كل ش ه ر كل مادة من ديه شهر, شهر. و ا ح د ي ق و ل ي و ا ل ل ه ي الشعر أختي ولكن هذا ن هو مسيري ن ومسيري ا إحنا بقى بقنا... عشر س ن ن م س ي ر ي ومسيري ايدنا بقى ع ش س ن ن م م س ك ن ا الأصول ش ف ي ر ي د ن ا خ ل ومسيري ا و م س ي ن ناخد ا ا ل و ق ت ا ل م س ا ق ل ن ه ا ر د ة ا ل الأحد... أ ح ي خ ل و د نتحدث عن ا ل م س ا ب ك م ا ن إ ن شاء الله و أ ن ا ه د خ ل ع ل ى ا ل م ن ت أ ت ا ب ت ونحن نتحدث ذ ن المنتجات ل ا و ن ح ا ج ة يوم ا ل ح ر ب عن ب إ ذ ا ل م ح ض ر ة ط ب ع ا ا ن ت ه ت ك ن ا ن ت ك ل م عن ا ل ن و ا ت و ا ل ل ر س ا ا ت و ك ل الأمور اللي هذه ك ا ن ت ف ح ا ث عن ا ل إ س ل ا م ي فيه ك ت ا ب ج م ي ل ج د ا ي ع ن ي أ ن ا مش ع نتحدث عن المنتجات س كتاب هو ن اسمه ت ب ق حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا ل الهلالي الدكتور الهلالي على الأخوان المسلمين لكنك صلاب علم المفروض ما هم من المسميات حط نفسك عند نفسك الأخوة الكتاب د مجد مجد صدقوني ك ت بساميات و محسوب ر مهم من أيها إذا هذا نحن يسعد به كل من ي ق ر أ هذا يسعد يقرأ به ه كل من يقرأ هذا الكتاب كتاب ف ي منتاع روا ي ك س ر عندك أ ص ن ا م ك ث ي ر ة في نفسك يعني من أوائل ما تقرأ هذا الكتاب. وكون عند نفسك صغير يأخذ ويرد عليه لديه عليه ديالي نصنعك عند من وكون نفسك أحسن إنسان منه من المعنى ما وسلم فما الكتاب الكتاب من أوائل تقرأ وكل وجود الدكتور هذا الكتاب إلا الله الكتاب الكتاب كل صلى حط مجد والكتاب متوفر ا ل ح م د لله وفعلا ي ي ع ن و ا ا ل ك ت بمجرد ما ت ب د أ ت ق ر أ فيه أو نبدأ نقرأ فيه ستبص تلاقيه ايه ل ص ع ا ي ن تخلصه ا يعني, يعني فده كتاب التذكير طبعا هنمشي ايه؟ طبعا, أنا لما أقول طبعا الشيخ مربي هنمشي لما أنا اللي بدأ ع وفاكل كتاب س يعني عقيدة بدأنا وفكة هقول لكم ك التذكيه ة ي م ش ي بالتوازي المواد كل ي مع ع ن ي اللي ي ده هو ه ن ت ق ل معه إلى غيره ك ت الى ب ا ت هينتقل ك ي ة ل معه إ غيره يعني بالتفسير وعلوم هندق وندق القرآن به ومن ثم ننتقل الى التذكيه ة ن الى م الحديث والمصطلح الى الادب ك والبلاغه وهكذا ا ل ع ق ي د ة والمذاهب ا ل إ س ل ا م ي ة ه ن أ خ ذ اهم الكتب في ا ل ع ق ي د ة أ ه م الدراسات ا ل ل ي كانت في ا ل ع ق ي د ة كل دوت يتم ع ن ي ي فيه وصول اصول ل الأستاذ الغزاري جزال الله د ع و وشرحانا ة حسام خيرا في وصول الدعوه ة مادة يديدة في عليكم ومحدش خالص د ر س ا تعرفوا مادة ايه مادة قواعد الاملاء قواعد الإملاء. ا لما ا نصحح ن نجي ن الدفعات ا ل ل ي هي مثلا ن نقدر نقول موليد اللي هم م سبعه ي ن ب وتسعين لحد دلوقتي بنجد في م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا معاهم لما ن ش و ف خطهم و بنجد ش و ف ب ن الخط يعني ل ل أ سيء ف س وبنجد أ خ ط ا ء في ا ل إ م ل ا ء ك ث ي ر ة جدا فبنجد غير زمان غير ا عايزين نرجع للنقطة دي عشان يكون عندنا ناخد الخط وبناخد قواعد الإملاء نرجع بعض يعني دية يكون جميل يبقى في للنقطة مذكرة خط كده كده طالب علم العلم بيدخل يفهم قوي ب يعني ا الموضوع ن ايه كويس اوي ب نشاهد المهازل ا د ة ن في هي الكتابه ل ن النبوية ا السيرة خ د بحيث ان احنا طبعا في كتاب جميل جدا اه طبعا ا ل ا خ و ة احنا هنرجع لبعضنا يعني الشي مهامات راحات الدكتور خالد الحداد الدكتور احمد عبد المنعم اقولنا ح س ا ن كل ا ل م ج م و ع ة اللي كانت في بصائر هنرجع مع بعضنا ونحدد هذه النقاط باذن الله انا ارجع لهم في هذه الراحيق المختوم في م ر ح ل ة م ت أ خ ر ه احنا دائما لما ندرس ا ل س ي ر ة ندرس ا ل س ي ر ة اللي هي ت خ ل ف ن ا بعد كده نتحرك على ا ل أ ر ض كما قالت أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في صحيح مسلم عندما س أ ل ه ا من جاءها ي س أ ل ه ا وقال لها يا أ م أ و يا أ م يا خ ا ل ة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت إ ي ه ماذا قالت, قالت امنا عائشه كان خلقو ا ل ق ر آ ن كم ك ل م ة ثلاث كلمات ك اذن ن خ ل ق النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كان ت ر ج م ا ل ق ر آ ن ليكون واقعا على ا ل أ ر ض إ ح ن ا بقى ا ل آ ن ا ل ق ر آ ن في علبه ع ط ي ف ة ج م ي ل ة كده و م و ج و د في تلفزيون أ و في شكله حلو كده جميل و ح ط ي ن ه في ا ل س ي ا ر ة أ و في بعض النساء تلبسوا كده ايه ك س ل س ل ة ذ ه ب ي ة أ و أ و أ و هو ده ا ل ق ر آ ن يعني هو د و ه القران هو ده المقصود من ا ل ق ر آ ن هو ده هدف ا ل ق ر آ ن ل ا خ ذ بقى عندك هدف ا ل ق ر آ ن ا ل م ف ر و ض ن ح ن نتحلى ب ه وننزل ب ه على أ ر ض الواقع و أ ن ا هذكرلكم في آ خ ر ا ل م ح ا ض ر ة أ ر ب ع نقاط مهمين جدا حتى يتغير حالنا دلوقتي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه في ف حادثة كان اتهموا من ه المبرأة ا من ضمن هؤلاء الناس الذين خابوا في عرض أ م ن ا عائشة تعالى الله رضي كان مصطح ن كان طيب مصطح رضي الله, تعالى كان كان مصح مصح مصح رضي الله تعالى عنه كان, كان سيدنا أ ب و بكر ب يصرف عليه وينفق عليه لكنه خاض فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا أ ب و بكر والله لا أ ن ف ق عليه يعني, يعني ده معقوله بيخط في أ ر ض ابنتي و أ ص ر ف عليه كمان ف أ ن ز ل الله عز وجل القران, القرآن يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يتلى لسيدنا أ ب و بكر ويتلى لنا نحن أ ي ض ا قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم كم كلمات ة ك ل م مجازه فاعفو واصفاه الا تحبون أ ن يغفر الله لكم حول ثمان كلمات طب ماذا قال يا سيدنا أ ب و بكر هو الساهل وانا اعمل ه ايه هو غلط ولا م غلطشي غلط و ا ده كلام يعني ت ت ه د ل ه ج ب ا ل ده اللي ب ي ق و ل و ده وانا بعد مصرف عليه ده لحم ك ت ا ب ه من خيري ده كذا كذا كذا اي واحد فينا ممكن يقول الكلام ده لكن, لكن سيدنا أ ب و بكر يقف عند ا ل ق ر آ ن وهو ده المطلوب مننا لما نسمع ا ل آ ي ة نقف عند ا ل آ ي ة فقال سيدنا أ ب و بكر أ ح ب أ ن يغفر الله لي ثم رجع و ب د أ ينصف على يعني م ص ط ف م ر ة أ خ ر ى هذه الفتاه ة ذ ه الفتاة مع جليبيب رضي الله تعالى عنه هذا و ن ن الرجل ان احنا جليبيب يذهب الله تعالى عنه ي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي أصحاب اصحابه يقول يا رسول الله ان اصحابك لا يزوجون كان لكنه سيدنا جولايبيب الله تعالى صحابي يعني عنه رضي فقير رجل فقير, صحابي لكنه فقير وغير معروف وغير و ر م ع فذهب ف فخرج فخرجت الام والاب ي ك ل ا ي ز و ج م ط أ ن ا في ق ر وحتى ت لم أ ن ظهر ا ل ج م ا ل وكذا فقال خ ر ج ف لهم ان ل ب اذهب بيت ي عليه صلى الله وسلم إلى وقل لهم كذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي فبداوا ل أهلا و م ح بقى, بقى ا وظنوا الهمهمه ي ب لي ل فبدأوا بعد إيه اما ل ل ك ا أ م وجد عمر أ م ا وجد عثمان أ م ا وجد علي يعني, يعني ما فيش غير جليبيب البيت تسمع بقى البنت الطقية النقية العفيفة التي لأبيها تسمع على أمر عز فمن البنت ما تقدم أمر أمرا داخل الطاهرة لا الله فتقول وتخرج وجل وتقول بقى في جانب البيت وتقول لهم كيف تردون أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن أ ن ت م من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من أمرهم هو ك الخيره م الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أ م ر ه م زوجوني لا تردوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها جليبيب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الرائع فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جليبيب بعد ف ت ر ة ق ل ي ل ا من الزواج و ا س ش ه د في المعركه ويقول المفسرون او يقول ا ل م ؤ ي خ و ن كنا نرى الخير عند هذه ا ل م ر أ ة ولا ندري من أ ي ن ه ذ ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ببركه تمسكها, تمسكها ووقوفها عند أ م ر الله عز وجل و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم هو ده ايه هو المطلوب مننا إ ن إ ح ن ا نكون ا ل ز و ج ة الان آ ن ل ل ز و ج ة ا آ هي وزوجها في البيت زوجها جاي تعبان من الشغل متدايق من, من المدير المهم طول صوته وعلا صوته عليه ي هي ه له أمس طبعا لقيت إ و ن ت يعني ج ا ي تفعلون ط ل ع ر ي ت درتش يعني ع ما ل ي ه م تتشطر علي وهو ذ ا الامر الله يعني فين وماذا ل ل ا الجميلة ديت إيه الكلام الجميل اللي هي ت ف ي يقوم هو ممكن نروحها ل و ا ن بهذا ا م الامر ل وماذا تفعلون ي بهذا ن الامر ا حدث مع ج ب ي عليه ل السلام ولكن يقول خ و ان خ ا تتعامل ر وخايف مع ر رجع ا ح فين؟ ع ل ى ا ل ب مباشرة ي ت مرحش أي م ك ا ن ي ر و ح ع ل ى ا ل ب ي ت م ب ا ش ر يروح ة ل أ م ن الله خ ي رضي ج ة ا ل ت ع ا ل ى ع ن ه يقول ر ج ع ي كذا ك ذ ا كذا, كذا ت ق و ل له ك ل ا والله م ل لك مع الله ولكن ي ق ل ت ل ك ا لك ان تتعامل م ك ا ن حد يروح ل و فيه؟ ل ا الزوجه ة ا ل ز و ج ة ا ل ط ق ي ة ا ل ن ق ي ة ا ل ل ي تحافظ على البيت السكن الموده والرحمه ة ما تقولش الكلام تقولش د أ ب د انما إ تكون تكلم و انك ل ل لا الله ه أبدا يخذيك إ و ب د أ ت تعد له إ ي ج ا ب ي ا ت عند النبي صلى الله عليه وسلم إحنا تحصل نروح نروح نروح مكان فين لما القهوة النادي بقى دلوقتي لما مشكلة في أي مكان. منروح نروح مع م ز ي لانها ن ر عارف و ح مش ي ويقعد يحكي نحكي لكل ليست د ن ا برا لكن الزوجة ما لها حاجة لانها نرجعش لكن نقول ليه صدره ل ي في الأصل، لأن هي اصلا في الاصل مش طبر حنون وهو كلها ايضا خلاص رامت رام دنيا في البيت ورايح م على ز م ي ل ه ف ا ن عمدنا ا ش ك ل ة مشكلة عمدنا نتعلم لازم دننا احنا بنقول لذلك ل ا ز م نفهم د ن ان لازم ك ي أ ن ف س ن ا ا ل ز م ن ع ي ش ي ع ن ي أ ن ا م ث لابد ان نذكي انفسنا لابد ة يضيء ان ك و ن ع ي ي ر أنا سأختم سأختم حتى لا أ اقين عليكم جزاكم الله خيرا ه ت متى بهذه النقاط الموجزة جدا لا ق و م أمة أي ع ل الإطلاق لا ق ت وجدت م أمة أي اللي عليها دي على الإطلاق إلا بالنقاط هقول لكم الوقت هذه النقاط قامت الامه وزهت وارتفعت وارتقت ونهضت وسادت حتى لو كانت كفرت ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى لابد من وجود ع ق ي د ة ص ا ف ي ة ناصعه ة واضحة أ واضحه ل ل ن من من ق ة عقيدة الأولى لابد لابد وجود وجود وجود من صافية وجود. ة صافية واضحة تبري يتكلمين أنت ت ك من سوره الفاتحه ابتداء قال الله عز وجل ودائما نحن كل يوم نقرا نقرا نقرا هي ص ا ر ا احنا احنا ف ه م ي ن نقرا ي ا جماعه احنا ف ه م ن بنقرا ايه قال الله عز وجل احنا بدئي بالدعاء دا وجنقوله في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم هو ذاك ف ا ي ة انك انت تكون على الصراط المستقيم هو ذاك ف ا ي ة لا هو هيك من انك انت تكون مؤمن لا سراطا السراط المستقيم سراطا اسمه اللي الامان هو اللي, هو إيه؟ الإيمان. اللي هي العقيدة الواضحة, العقيدة الواضحة دي فيها ايه الذين أنعمت عليهم. اللي هم اهل الامان زاد ايه تكون هو الولاء الولاء الولاء ذين أنعمت يعني على عليهم جماعة يعني هم هي دي يا في الدين اسمه ايه, اسمه الولاء. اسمه إيه؟, الولاء. يعني إيه الولاء؟ أ ن ا بحب مين وبناصر مين وبساعد مين و ب ص ف مين هو ده الولاء الولاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم ده الولاء غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل م ن ده البراء إ ذ ن لابد من وجود ع ق ي د ة ص ا ف ي ة و ا ض ح ة بكل جوانبها وفيها الولاء والبراء هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى تمام كده لا إن بد من, من اخلاق تترجم من هذه ا ل ع ق ي د ة الاخلاق إ ن م ا ا ل أ م م ا ل أ خ ل ا ق و ما بقيت لا بد من وجود أ خ ل ا ق أ م ا هذه ا ل أ خ ل ا ق التي نراها الان أ ن انا مشة أتكلم على ل ا س ا لا ل ي بgriff أ ن اتكلم ع ل ى نفسي أ ن ا واتكلم أ ت ك ل م لي إن مع بعضنا إ ح ن ا أ خ ل ا ق ن ا أ ن ا قلت في منكم متزوجات ف ي منكم ل ي ر متزوجات ش م الاخوه ة ف منهم متزوجين أ و غير متزوجين إ ح ن ا أ خ ل ا ق ن ا إ ي ه مع زوجتنا في البيت الاخت د ل و ذكر أ خ ل ا ق ه ا إ ي ه مع زوجها و زوج ا ل أ خ ذ ك خ ل ا ق ه إ ي ه مع زوجته و مع أ م ه مع والده مع إ خ و ا ت ه مع ج ي ر اولاده ن ه مع أ أ خ ل ق ن ا ع م ل ة ز ي مع الاباء والامات أ خ ل ق ن ا عامل ازاي هوذا اللي نحن ا عايزينه يبقى لابد من وجود أ خ ل ا ق كان خلقه ا ل ق ر آ ن بس هيا د ي ا كان خلقه ا ل ق ر آ ن انت بقى عندك ايه في ا ل ق ر آ ن بتقول ايه فقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة تمام ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة صلى الله عليه وسلم كان خلقه ا ا ي ه ا ل ق ر آ ن لك اصوات لا ما ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و سلم خلاص أ د ي أ س و ت ن ا أ د ي ق د و ت ن ا هذا هو ا ل ن ل س ه و سلم خلاص كان ا خ ل ق ه ا ل ق ر آ ن إ ذ ا نحن ي أ خ و ك و ن ا ا ل ق ر آ ن وهكذا دير ن ق ص ه الايه السنه ا ذ ن ع ق ي د ة بعدها أ خ ل ا ق بعد ذلك بعد ذلك عدل بعد ذلك إيه عدل لا بد من عدل لا بد من عدل في ا ل أ م و ر كلها رابع نقطة آخر الرابعة مباشرة القدر أصير أكثر بكثير اللي هي هتيجي بسبب هؤلاء السنة يبقى عقيدة وأخلاق وعدل النقطة وهي القيام الدولة لا دولة بدون عقيدة ولا دولة بدون أخلاق ولا بهذا لا بسبب يبقى بدون بدون بدون بودي عقيدة وعدل عقيدة عدل يعني أكتفي بهذا حتى أصير عليكم بودي أعد معكم نقطة نقطة تقوم تقوم تقوم دولة دولة دولة هي هتيجي ستأتي وهي أكتفي حتى من كده بكثير لكن ب إ ذ ن الله تعالى نتواصل مع بعض في يعني وقت آ خ ر ننتظر منكم ب ق ي ة الواجبات إ ن شاء الله سيتم التواصل مع ا ل ا خ و ة في الشبكه ة ننتظر منكم الخرائط ا ل ذ ه ن ي ة ننتظر منكم التصميمات في ب س ا ا ل ل ي عنده أ س ئ ل ة أخرى ي ت ح ف ر ا أهلاً ه ل ا و س ت الجوائز ستكون ق ي م ة ب إ ذ ن الله تعالى قد يكون في جوائز م ا ل ي ة كتب ق ي م ة يعني إ ن شاء الله الجوائز ق ي م ة ب إ ذ ن الله تعالى سنضعها على الغرفه او اللي هو المنتدى ب إ ذ ن الله تعالى في المكان الذي اضعت فيه الاسئله عز وجل وصلى الله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا أ ن ا طبعا أ ن ا اللي تفعلت انتم تفعلتوا شيء بسيط لو أ ي حد ع ن د ه أ ي سؤال أ ه ل ا وسهلا لما ك م شيء خلاص ي ب ق ن ل ت ق ي في وقت آ خ ر جزاكم الله خيرا ن ك وحمدك تأخرك إليك الله لا إله وأتوب أشهد تفضلت وقت ا ل ه د ا ي ة تفضل ن الاخت تقول ان نفتح قسم خاص في المنتدى ويكون دائم وندخل ونطرح ا ل أ س ئ ل ة طيب يعني, يعني يحل هذا الاستفسار أ و طلب إ ل ى إ د ا ر ة المنتدى لكن ا ت ل م و ن بل ر ي ه و ل ل ا ع ا ن ل ل ا ع ل ا ه ل ا ل ا ه ل ع ل ا ن ل ل ا ع ن ه للاعلانه ل ل ا ع ل ا ه ل ل ا ل ا ن ه ل ا ع ل ا ن للاعلانه ل ل ا ع ل ا ن ل ل ا ع ل ا ن ا ع ل ا ل ل ا ل ا ن ه ل ل ا ل ه ل ا ا ه ل ل ا ع ل ا ل ل ا ل ا ن ل ا ع ل ا ه ل ل ا ع ل أ ن ل ل ا ع ه ل ل ا ع ل ن ه ل ل ا ع ن ا ه د خ ل يوم ا ل أ ر ب ع ب إ ذ ن الله للاطلاع على كل شيء ب ك ر ة هدخل و الثلاث ب إ ذ ن ا ل ل هدخل ه لكن يعني ه ج م ع كل ا ل أ ش ي ا ء على ا ل أ ر ب ع ة صباحا ب إ ذ ن الله تعال ل أبل التفاعل بإذن الله تعالى <تصفيق> تمام. الله خير. إن شاء الله يعني يعني العمل أنا يشرفني بإذن بإذن إن تمام شاء ا خير معكم ع م يكون فيه ا لا ي ر ن ت ع ان ل هل المصابقة بالصائر ولا مستوطة ي أنا مش مشتركة لا ي ت عند ل ينفع إدارة المتحدة يا ماذا شيخ ي ي نحن ي ا ل م لدي من م ق ص و نحن ف ا ل ل بتعمله ع يعني م د ا ل ل م ا ب ق ة س ه م ا ا ل م ف ت و ح ة إ ل ى يوم الثلاث مساء ب إ ذ ن الله تعالى نعم ا ل م ا د ة فقط درسين الواجب نخلي على الدرسين ب إ ذ ن الله تعالى و ا س أ ل الله عز و جل أ ن يبارك في هذا المعهد المبارك و أ ن يبارك في يعني دكتور حازم ش م ا ن هذا ا ل أ خ الكريم يعني ن س ل الله عز و جل أ ن يتقبل منه من صالح العمل الكل الله ممكن يشترك بإذن الله تعالى ا ل ل ي م ش ع ا ر ف ا ل ت ص م ي م ي د خ ل كل في حاجة تانية يعني حاجة ا و ح د ا ل ش ي ء اللي يقدر يأجي هو بقدر فيه يعني يشتغل فيه خلاص نخلي خدنا خلاص المصابقة على الدرسين احنا خلنا الدرس الثاني نحن بقى بقى طيب المسابقه ا ا ط ي ف هو ل ة اللي ا احنا أ خ ذ ن ا مادة ه م في ا ل ث ق ا فيها ة ا ا ل ل إ س م ة والمسابقة خرائط نعمل ذ ن نعمل نحن ي ة نلخص ل تلخيص م عام ا بصرات د ة في ن هو أسئلة ه ك ذ ا مسابقه ة تقدر تشارك ايه بإذن أي نقطة الله تعالى أي أي لا يشترط ان ح نشترك ا ن في جميع الفروع لكن ممكن انا واحد يعمل التصميمة يعمل عرض باور بوينت للمادة ممكن واحد يعمل خريطة ذهنية للمادة خلاص مشكلة كله على, كله على الموقع لا ممكن مش ممكن مشكلة انا بوينت واحد واحد باور واحد خريطة ذهنية مفيش درسين عرض خاصة مفيش مفيش مش شرط ممكن واحد يعمل في درس واحد ممكن يعمل في درسين م ب ي ش مشاكل خاصه جزاكم الله خيرا الله يحفظكم طيب نحن نصلح لكم عن ج ا ئ ز ة و ا ح د ة فقط من الجوائز يعني نخبركم عن ج ا ئ ز ة و ا ح د ة فقط بس من الجوائز والا جوائز ك ث ي ر ة ب ا ا ل ل ت ع ا ل كتاب كيف ع م ل ه م النبي ت ع ا ل ى ل و حد ع ن د ه كتاب يحطونا يعني ا ن ا محمد شو محمد يمكن ي ق و ل ن الكتاب ا ويحطو ت ه كتاب رائع جميل ما يقرب من حوالي تقريبا س ب ن م ا ئ ص ف ح ة ويتكلم فيه عن كيف, كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كل الطوائف المؤمنين وغير المؤمنين الخدم التجاره كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه عاملهم بتاته كتاب رواجا طبعات يحطلنا الصورة أكثر كتب كيف بفضل طبع إخوة أزوجل من بإسم يعني يريد حد كيف عملهم لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد فده و ا ح د ة بس كده منهم يعني أ ي ه هذا هو الكتاب ومن ر ة ك ا من يعني ا و... له غ ل الكتاب ا كان ف مفروض ف مش ن س موجود ب ر ض اهتمام د واحد ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة من الحاضرين سيكون له ه د ي ة م ن ف ص ل ة من الكتاب باللغه ة الانجليزية、عجي. يلا احنا ك يعني إيه. له اهتمام باللغة الانجليزيه ه له ة س ن د ي ه ايضا ل ك ت ا ب ا الكتاب مترجم الى اللغة الانجليزية يلا بقى انطلقوا باوربوينت اسئلة بسترات هذا الكتاب نفس ذهنية احسن يعني الكتاب مترجم بقى جميل مميز قريطة رائع ج شيء هذا هو أحسن. هذا هو د الشيخ محمد المنجد صالح ومن غ ي ر ه ا اجل ل و وغير ا ئ ز ذ ك من المشاركات ج و ا الله تعالى ئ ز بإذن ننتظر ك م في ا ل ت ص م ي م ماذا نضع ت ا ل ت ق ه ب خ ذ ا ل ن ق ا ط ا ل أ س ا س ي ة اللي ي ه ومن اجل الموقع وضعت لكم ا ل م ا د ة ب d f طيب إدارة, الموقع يعني اداره الموقع عندهم طيب تمام يبقى أ ن ت و ا عندكم ا ل م ا د ة بي دي اف فيها ا ل م ا د ة م و ج و د ة فيها كل النقاط المهمه ة خذوا بقى النقاط بقى ل م م وعملوها مستراب العلم ما ما مع ة الإخوة في المنتدى والإدارة وننشر وأنا أتحاور تعالى تعالى بعد الله الله المنتدى ده بينا أيضا في في بإذن بإذن ساضع لكم النقاط. النقاط المنهج في كل ماده ة من انا قلت لكم ي كل النقاط دي موجوده ة عندي بفضل العز وجل عندي ل و القرآن ا ل ح ث والمصطرح ا ل أ د بفضل والبلاغ بحيث تصور شامل للمنهج. المنهج للمنهج ب هيتم عندكم الله عز وجل ولو طلاب ولو طلاب كذا وعندنا امتحاناته يعني منهج مخدوم بفضل الله عز وجل لكن نرجع ب د ا ي ة ل ش ب ك ة الطريق إ ل ى الله ك إ د ا ر ة ب إ ذ ن الله تعالى إيه؟ آه... لحظة أهلة معكم ا تصميمات م خ ت ص ر ة فعلا أ ه م النقاط ممكن ر ا ب ط ب الخاص ب ا ل م ا د ة على البي طبعاً دي ا الـ تسمعوا رابط الاشتراك وكذا هذي اسم ا كتاب مبسط طيب انتو فيه س لتفسير وبسيط هو اللي ك ا ب السعدي رحمه الله تعالى القران س أسهل تفسير ع بعض د ده ي جميل الجلالين فيه من لكن الكتب ل كتاب او ا ا ايه خلوا ط كده لكن يعني ي ت ف س ل ع د ي كتاب رائع جميل جدا آه هل في ثقافة مدئة هناك ي ن ا د دوت صحيح الاتيكيت والإيه مده ص ا طبعا قفل اذن ل أهلا ا ة ليك و د ا تابع الدورة نحن م نتابعها تأخر الوقت نتفضل عندنا التفضل التفضل. طيب احنا خلاص طيب نختفي بهذا و بارك الله فيكم السعبات خلص كده كويس جدا جزاكم الله خيرا نلتقي بكم على خير و صلى الله عليه و سلم و على آ ل ه و صحبه و سلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته